كتاب القضاء وإنما يليه مسلم ذكر مكلف حر سميع ذو بصر ذو يقظة عدل وناطق وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن ولغة والخلف مع إجناع وطرق الاجتهاد بالأنواع ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل ومجلس الحكم يكون ضارزا متسعا من وهد حر حاجزا يكره بالمسجد حيث قصدا حكم خلاس مالك وأحمدا ونصب دواب وحاجب بلا عذر وإلا فأمينا عاطلا وحكمه مع ما يخل فكره كغدب لحظ نفس يكره ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع حر وبرد فرح وهم والقاض فيدي نافذ للحكم تسوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الزمن هدية الخصن لمن لم يعتدي قبل القضى حر قبول ما هدي ولم يجوز تلقين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبلا وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا ومن أتى أدبه فيذره فإن أصر ثانياً يعذره باب يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم يضر طالب للقسمة وقسم رد بالرضى والقرعة وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا ويشرط اثنان إذا يقوموا وحيث لا تقويم فرد يقسم باب الشهادات وإنما تقبل ممن أسلما وكلف حرا نافقا قد علما عدلا على كبيرة ما أقدما صوعا ولا صغيرة ما لهما أو تاب مع قرائن أن قد صلح والاختبار سنة على الأصح مرؤة المثل له وليس دار لنفسه نفعا ولا دافع دار أو أصل أو لمن يشهد له كما على عدوه لن تقبله ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر اعتلق وبتسامع نكاح وحمام وقف ولاء نسب بلا اتهام وللزنا أربعة أن أدخله في فرجها كمرود في مكحله وغيره اثنان كإقرار الزنا ولهلال الصوم عدل بينا ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال أو فيما يأل إليه كالموبحة التي جهل تعينها أو حق مال كالأجل أو سبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة ورجل وامرأتان أربع نسا لما الرجال لا تفطلعوا عليه كالرضاء والولادة وعيدها والحيض والبكارة باب الدعاوى والبينات إن تمت الدعوى بشيء علما فأل قاد خصمه وحكما إن يعترف خصم فإن يجحد وسم بينة بحق مدع حكم وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلص حيث مدع دعى فإن أبا ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى والمدعى عينا بها ينفرد أحدهما فهي بمن له اليد وحيث كانت معهما وشهدت بين ثاني حلفك وقسمك وحلت الحاكم من توجهت عليه الدعوه في سوى حد ثبت لله للقاضي ولو معزولا وشاهد ومنكر التوكيلا بكن كما اجاب دعوه حلفا ونفي علم فعل غيره نفاه